بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منففين حتى تغفيهم البينا رسول من الله يتلو صحفا مطهرا فيها كتب قيما وما تطرق الذين متوكسون وما يروي إلا يعبد الله مخلصا له الدين حنفاء ويقيم الصلاة حنفاء ويقيم الصلاة ويؤتى الزكاة وذلك لين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشكين في نار جهنم مقرنين فيها. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات من آلههم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها عنها خالدين فيها مقالدين فيها أبدا رضي الله عنهم. كلمة خشية ربا